بوك تو كاكس كمانت عشرون عشرون سمول توك اكس قصيرة رقم واحد محادثة قصيرة رقم واحد سياد كين سيسة. خذ راحتك. خذ راحتك البيت بيتك البيت بيتك متى ماذا تحب حضرتك أن تشرب ماذا تحب حضرتك ان تشرب ميلد تيلي موسيقى اتحب الموسيقى أتوحب الموسيقى? مولا ميلتي بكلاسيكالينا موسيقى أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية سينون مدسيديد هذه سيدياتي هنا سيدياتي قاستم أنك تمنطة بيلي اتعزف على آلة موسيقيه اتعزف على اله موسيقيه سينو الموكيتار هذه قيثارتي هنا جيتاري لاولاته ديميلستي اتحب ان تغني اتحب ان تغنيه عندك اطفال؟ اه عندك اطفال؟ اون ديل كوئر عندك كلب؟ اه كلب؟ اون ديل كاس عندك قطه؟ اه عندك قطه؟ سين اون هنا توجد كتبي هنا توجد Ma loen hetkel seda raamatut. Akara uhalian hävel kitab. Mida teile lugeda meeldib? Mövet uhiban an Mövet uhib and takra. meelsasti an kontsertidel. أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسية أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية كيف تدميل الاسترس أتحب أن تذهب إلى المسرح <تصفيق> أتحب أن تذهب إلى المسرح كيف تدميل ال أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Et ta hib ented hab ile Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.